وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا سَلَفًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ كَمَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ كَمَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ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 لا ذارِذٌ ولا كليم إنهم كانوا قبل ذلك متَرَفِين وكانوا يصرُون على الحِنث العظيم وكانوا يقولون أَإِذا مَسَنا وَكُنَّا تُرابَ وَعِظاما أَإِنَّا لَمَذوُف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 تقوم فمالئون منها البطن فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزولهم يوم الدين محن خلقناكم فلو لا تصدقون أرأيتم ما تمو أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قَدَّرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم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 بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المذن أم نحن المنذنون لو نشاء جعلناه أجادا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمطوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم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 فبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُنُقُ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ولكن لا توصون، فلو لا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقرضين فروحوا وريحانوا وجنة نعيم.